أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حين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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى حيث الهديئة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد فلقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده في امته من فتن عظيمه ومحن شديده فتن يوقظ نارها اعداء متربصون او كفره حاقبون أو جهلة عن العلم قاصرون، وتختلط الأمور ويلتبس الحق بالباطل ويهلك خلق كثير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله علمه من علمه من الصحابة ونسيه من نسيه منهم يقول حذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما لم يترك شيئا في مقامه هذا كائنا بين هذه الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحابي هؤلاء وانه لايمر علي الشيء منه اكون قد نسيته فاذكره كما يذكر الرجل الرجل اذا غاب عنه فاذا راه ذكره ومن ذلك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 جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تلكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي فمن احب ان يدخل الجنه ويزحزح عن النار او فلن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الناس ما يحب ان يؤتى اليه هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الفتن الشديدة شبه النبي صلى الله عليه وسلم شدتها بقطع الليل المظلم حيث يحتار الناس حيث تختلط الأمور ولا يستبين الحق لكثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يد الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ثم قال صلى الله عليه وسلم كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم ودقوا سيوفكم بالحجارة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن بقطع الليل المظلم فكما أن المرأة لا يرى امامه في ظلمة الليل الحالكه فكذلك لا يكاد يرى الحق في هذه الفتر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفتن لأمته بين صلى الله عليه وسلم معالم الخروج منها فأرشد أولا صلى الله عليه وسلم إلى الفرار من الفتن تكون فتن كقطع الليل المظلم تكون فتن كقطع الليل المظلم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي وفي هذا الحديث بيان أن هذه الفتن تصيب الناس جميعا ولكن بعضهم ادنى حالا من بعض فبعضهم يكون في هذه الفتن كالقاعد وبعضهم يكون كالقائم وبعضهم يكون كالماشي وبعضهم يكون كالساعي لكن الجميع تصيبهم هذه الفتن ثم ارشد صلى الله عليه وسلم الى اعتزال هذه الفتن فقال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملاذا او معاذا فليعذه، به وقال صلى الله عليه وسلم من يشرف لها تستشرفه اي من يتعرض لهذه الفتن تهلكه لا محاله والنجاة منها أن يفر منها ولا يظنن في نفسه أنه قادر على مواجهتها بل السلامة في الفرار منها قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فرارا بدينه من الفتن ففيه بيان أن الفرار من الفتن مطلب شرعي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فراها فبين صلى الله عليه وسلم أن سعادة المرء في اجتنابه الفتن وتجنيب الله تبارك وتعالى له إياها فالذي يجنبك الفتن هو الله عز وجل والذي يمنعك منها هو الله سبحانه وتعالى فتكون بذلك سعيدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتن آخر الزمان فتنة الاقتتال على الملك يقول فروان بن الحال كنا جلوسا في المسجد فمر علينا عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر فقلنا حدثنا عما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال عمار رضي الله عنه سمعته يقول يكون قوم بعد يقتتلون على الملك يقتل بعضهم بعضا قالوا لو أخبرنا به غيرك ما صدقنا أو كذبنا وفي الصحيحين كذلك يقول سعيد بن جبير خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوددنا لو حدثنا حديثا ننتفع به فبادرنا إليه رجل أسرع رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن أخبرنا عن قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال عبد الله بن عمر فكنتك كأمك. فكانت كأمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك وليس كقتالكم على الملك ففتنة القتال على الملك كانت ولا تزال في هذه الأمة وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع إلى قيام الساعة فإذا علمت هذا يا عبد الله ينبغي أن تحتاط لنفسك وأن تلقى بها عن الفتن والا تقتحم ما تراه منها فان هذه الفتن تكون في اول, في أول الامر هينه في نظر الناس بل ان الفتن تتزين للناس حتى يرى الناس انهم يقاتلون على الحق وأنهم يدفعون الباطل الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن عيينة كان خلف ابن حوشب يقول كانوا يستحبون أن يتمثلوا هذه الأبيات عند وقوع الفتن ثم ذكر هذه الأبيات فما من فتنة وقع فيها المسلمون إلا كانت في بادئ الأمر حسنة جميلة ثم إن الناس بعد ذلك علموا ما فيها من الشر يقول ابن تيمية رحمه الله إذا وقعت الفتن لم يعلم الناس ما فيها من الشر فإذا أدبرت علموا ما كان فيها ولذلك كانت أي الفتن من الملهي عنه وكانت من المامور بالإمساك عنها لأنها داخلة تحت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فما من فتنة وقعت في تاريخ المسلمين إلا ندم اصحابها أشد الندم فهذه وقعة الجمل التي كانت بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير خرجوا جميعا لا يريدون قتالا وإنما خرجوا للإصلاح بين الناس وكان طلحة والزبير قد خرج يريدان القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه فخرج إليهم علي رضي الله عنه وهو لا يريد قتالا ولحقت أم المؤمنين ولحقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمعسكر طلحة والزبير وهي لا تريد كذلك إلا إصلاحا وكان من راي علي رضي الله عنه أن يؤخر القصاص حتى تستقر الأمور فإن الناس في خلاف شديد. وكان من راي طلحه والزبير ان يعجل بالقصاص فارسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو والمقداد بن الاسود الى طلحه والزبير وتحاوروا جميعا ومالوا الى راي واحد انا وهو ان يؤخروا القصاص حتى تستقر الأمور ولكن المنتفعين ولكن أعداء الدين وهم موجودون في كل زمان ومكان غنى الحقد في قلوبهم وعلموا أنه إذا تم الصلح فإن المسلمين سيجتمعون في يوم ما وسيقتصون لعثمان عثمان رضي الله عنه فأشار عبد الله بن سبأ على جماعته أن يندسوا بين المعسكرين وأن يتناوشوا حتى تقع الفتنة وحتى يقع القتال فهذه فكرة قديمة وحيلة أسسها أعداء الدين وأصلوا لها وما زالوا إلى يومنا هذا الطرف الثالث الذي يوقع القتال والاقتتال بين المسلمين فلما رأى معسكر طلحة والزبير لما رأوا ذلك. قالوا خدعنا علي ولما راى علي ذلك قال فعلها طلحه والزبير فنالا المعسكران بعضهما على بعض واقتتلوا وحاول الكبراء ان يفضوا النزاع ففشلوا وهكذا اذا وقعت الفتن فان العقلاء لا يستطيعون دفع السفهاء واستمر القتال حتى الظهيرة ثم أدركوا ذلك ولكن بعد فوات الاوان لقد ندم علي رضي الله عنه أشد الندم يروى عنه أنه لما مر بين القتل وجد طلحة بن الزبير طلحة بن عبيد الله وجده مقتولا قد القي به فنظر إليه وبكى وقال عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء أشكو إلى الله عجري وبجري وبكى وبكى أصحابه وفي مصنف ابن أبي شيبة يقول سليمان بن سرد قلت للحسن اعظرني عند امير المؤمنين لانه لم يشهد وقعة الجمل معه فقال له وما تصنع لذلك والله لقد رايته يوم الجمل يلوذ بي ويقول لي يا حسن ليتني مت قبل اليوم بعشرين سنة ليتني مت قبل اليوم بعشرين سنة وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوتكم تذكرت مسيرها وقالت وددت لو اني كنت غصنا طريا وما سرت مسيري هذا وهكذا إخوة الأحبة يندم أهل الإيمان بعد فوات, بعد فوات الأوان فلذلك كان لزاما أن تعرف أن هذه الفتن لا ينج منها إلا من اعتصم بالله عز وجل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أي ان إلى الله عز وجل وسنوضوا أن يعصمكم منها كذلك يا عبد الله عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن تقواه مخرج من كل ضائقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من البلاء والفتن ومن المحن والشدائد كذلك يا عبد الله في ايام الفتن ينبغي ان تلزم غرز العلماء وعندما نقول العلماء نقصد بهم العلماء الربانيين المحققين الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والامانه فهؤلاء ابصروا بالفتن من غيرهم قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستربطونه منهم يقول الشيخ السعدي رحمه الله وفي هذه الآية دليل على ادب عظيم الا وهو إذا حصل بحث في مسألة ما فينبغي أن يتولى ذلك من هم أهلها والا يتقدم عليهم في ذلك فانهم اولى بالصواب وابعد عن الخطا فاهل العلم هم الذين بصرهم الله تبارك وتعالى جعل الله تبارك وتعالى لهم بصيره فاتباعهم لازم على عموم الامه حتى ينجو من هذه الفتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اخوه الاحبه كذلك في ايام الفتن ينبغي ان نلجا الى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع اليه ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فالضراعه الى الله عز وجل ترفع البلاء والدعاء كذلك يرفع البلاء كذلك يا عبد الله انشغل بذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده فإن ذلك كذلك من أسباب النجاة من الفتن ومن أسباب شراح الصدور قال الله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه تعالى لانه مطلع سبحانه وتعالى على ما في صدره من الضيق والحزن بسبب ما يلقاه من الاذى والاستهزاء من الكفار هذا الضيق والحزن ينجلي باذن الله تعالى بامور ارشد الله تعالى اليها في هذه الايه وهي التسبيح والتحميد والصلاه وكذلك شهودها في جماعة فسبح بحمد ربك تسبيح وتحميد وكل من الساجدين صلاة ولكنها صلاة في جماعة ولزوم الجماعة في أيام المحن من أسباب النجاة منها ويقصد بالجماعة إلا السواب الأعظم من المؤمنين وإلا أهل العلم المحققين كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء فإذا رجعت إلى الله عز وجل وأكثرت من تسبيحه وتحميده وتنفلت بالنوافل من صلاة وصيام ونحوه إن شرح صدرك باذن الله تعالى بل ان العباده في وقت الفتن اجرها عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجره الي والمراد بالهرج أي, اي الاختلاط والفتن يقول الامام النووي رحمه الله والمقصود بالهرج هنا هو اختلاط الأمور والفتن فالعبادة في زمن الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم كما أخبر ربنا تعالى في كتابه الكريم والسر في ذلك أن الناس في الغالب في أوقات الأزمات ينشغلون بتتبعها وتحليلها فيقول احدهم رايت وسمعت واقول وارى ويظل يتتبع الاخبار منها ها هنا الى ها هنا يضل الليلة يقلب القنوات الفضائيه ليتعرف على اخر الاخبار وربما نام عن صلاه الفجر فانه لا يذكر الله عز وجل لا قليلا ولا كثيرا وربما يضيع فرضا شهوده دليل الايمان فلذلك كان اجر العابد في أيام الهرج كأجل المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه إخوتي بعض المخارج التي متى تمسكنا بها وعملنا ان جاء الله تعالى من الفتن التي تحيط بنا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 واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا